La <coughs> الثلاث عشر وعلى على على أحضره مديني بزيت لن يعني اهو شرط لا لا يعني انا اللي درس طيب لما لما ما جيت الناس تقول ان لاخته إذا تغير ياله أو طعمه أو لونه بنجاسة متطوره بنجاسة متطوره بنجاسة تغيرت او صفته بطعم لي وصوره من من المواد ليس هذا النام ريساعي لاستعمال لو طير صافر. تام نعم صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر صافر المساله المساله الماء اذا صار له طير كلتين كلتين الماء ما واحدت الذي اذا سقط فيه اناسه صعد لسته نعم دلو هل إذا كان النار كلتين وصمت فيه نجاسة فإنه يصيره ثالثة نجاسة وإذا طلع عن كلتين وصمت فيه نجاسة ولم تغيره يصير نجاسة نحن نرى نحن نرى لا يصيره نجاسة تغييرها فالنجرة عبدان بالتغيير يقول أكثر من أما إن كان ألا أقل من الدولتين، فإن ان الماء عندما أرجعه مصنف مصنف تغير فعلا الدولتين اقل من الدولتين، وصفت فيه نجاسته وإن تغيره إن لا الأهل يجب أن يستعر لكن أضراج الذي إذا بالامس ادله عليه أن الماء ليسره من الدولتين. إلا بالطغيرات الأوشاطهم الثلاثة طعم لهم نقم فريفهم طب واحد يقول الذي من إن القيد هذا الطغير والطعم والنقم عليه هل وردت السنة؟ وردت والليل معجي علي الإسلام لأن عقد الإسلام على ذلك لا. لا. لا. لا. سمع لأن عقد الإجماع لا. على أذنسية وردت بعض المقياة لكن عندما وصلت بالنسة لرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم رفعها لا يوسف لكنها صحيحه من ناحيه الاجماع ثم تعرضنا بعد ذلك لله الذي يخالطه الطائره بالنسبه لحديث كل ذلك الشديد في اسنانه وبذله حتى وان ذلك الحديث وحده رحمه الله فتذكر كذا سمى طرق لم يدخلها اضراء بعض الطرق سليما من اضراء حتى لو صححنا الاسناد قلنا بانه يصح سنده الا ان العمل ليس عليه لماذا لانتراف في حد القدتين اصلا يعني تحت القدتين هما حد القد حد القدتين الايه الانتظار في تحديثهم ما من قله قالوا قيل الهجره اشمعن قيل الهجره قالوا يا ابي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاه المنكر قال نقوها كقلال هجره النبت كقلال هجر فزدر قلال هجر. هجر فلما قال اذا ذهبت راء قلتين انصرفت ذلك الى القله التي ذكرها في الحديث وهي قلال هجر ولو سلمنا في صحه ذلك إلا مقصدها خلال هجر لو قصد فإلا خلال هجم من الصغير ومن الكبير ويأحجم عيد فأي حجم يأحجم قالوا أولا حجم لماذا لماذا قال حجم لماذا يكون الحجم الذي أكره er فالتحديد حتى فيه مترار تحديد كلتين فيه مترار ولذلك فإن عيدا حجم أحجم على الأرض وهو قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان الْمَاءَ قدير لا ينجس شيئ ان الله قدير وحديثه حديثه الله عنه وجل بين وضاع عن بيت الضاع قال ان الله قدير لا ينجس شيء هذا يعم يعم انواعا ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم حدا اجل حد المعلم عليك اليه الماء فلم يحدد حد المعلم ان النار تظهر لن تتجه شيء لاشباعك ففصل لنا هذا الفصل تظهر لن تتجه شيء مختصر الا اذا تغيرت او صارت الطعام او لون او يد فالعمل عن حذر الحديث بدون تحديث وهو مترجح والله اعلم ان هذه إذا تغيرت الماء بطاريتي إذا تغيرت الماء بطاريتي هل يجوز ان متطايرة به يجوز إذا تغيرت طيب متى لا يجوز ان متطايرة به إذا تغيرت بطاريتي أنت الماء يسلبها تمام إذا الماء المال المطلق المال المطلط يعني تغير أو صاف المنصر هذا اسم اسمه عجيب نحن نقول أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم تهضر من تصعى كما أفضل عجيب صح؟ ثم نعجب هذا في المنصر لكنه ما زال يسمى؟ ما؟ لو تحبت عصيقه شاية وكيف شاركه خلاص صارته طائر في نفسك غيره هل يسمى هكذا هل واذا يسمى الله صلى الله عليه شيء يستفيد في الله ولا دا دا لا ده مش موش ده لا تحول إلى شيء فارغ فلما يسمينه ما مال لما يسمينه مال وإذا قسم ما طاهر طارق يغضره ونجزت تشكس طهور حكم المال ما هو حكم المال مستعفة. جائزه دليل ما هو لك مشتعب وعرف منك مشتعب تمام يبقى هو عرف لك مشتعب تنحا هل يرفع الحدث يرفع الحدث وما على عرفه اي حدث كانوا يرتدون على قلوب النبي صلى الله عليه Mile Sa health Daom wa shorts wa sida Шal shallam wa sida wa sida wa sidi wa sida wa sida wa sida الله sida wa sida wa sida wa siga هذا ذا قوي لا فيه أو اصل في هذا؟ نعم، فأول لا هو لا نعم ما ينزل استعمل هذا فهو الله ينزل على الإهداء فأنت وضعت في من لو أنه إسانا والله في فيه ونوى رفع الحدث بس مرادنا صلى الله عليه وسلم رفع الحدث نويت ورفعت الاذان صار لها فلا يجوزها ان تضع مره اخرى يدك فيه لترفع الحدث بس مستعمل هذا ان طلبنا من رفع الحدث فيه وميمونه مكتسبه من الجنات والنبي صلى الله عليه وسلم توضع من هذا المثل شك في ان هذا مستعمل إذا ظمر اللحم الجسد سر أنه, انه ليس انت الى ما قليل فاقتسل منه انسان في بناء المثل فالمثل مقتسل من جسد هنا ط ولا مش طارف طارف طارف طارف على جسد الطاهر فانفصل به حرم شيء لا يفي بشيء فلماذا لا يمكن ان تتظاهر بالحل الا ان تقول ان هذا الفصل نجسا نجسا وحينئذ مطالب بالدليل تقول بدليل التطهير بين هذا الماء وبين اي اه هذا على صانع الأدبين الأنعام الانعام ما هو الإمام لماذا تريه؟ وهل ما حار ما صار لكي لا، لكن تريه. صحيح ده وإلى ان تصافح الذات مالين محرض صح وإنه ليس ده ليس ده لأنهم كانوا أن يفتحوا مراكباً ده لأن الطعام كان بالفور فلا يتصور وهم تطعى أن يرى الطعام وأن يمتطر هذا الأكل لمجرد حرور ده المدى كان انما هو النجاسة وهو قول انها ليست إنها ليست حكم على العيد الظاهره والعيد إذا نص عليها الحديث أو من بها أو الواحده ففي نص على العيد لا ليست إذا قلت سبب تحريم البرجستي يا المسيع النجاس فهنا نجس طيب يقول منك في النجس إني مرحب تمام؟ تمام؟ وقد ثبت بالنص النص أنه نجز النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه لا يحترينون من عاطب وغير مجدد لا ليس دليل على الطلاب بينما هو في المشافه كفر بي في المشافه ولا يقول اخذنا كلام همس باستداع نعم او الاظه استداع وقلنا الاظهر واضر واعلم الاظهر في مساله استداع كل دينام انه ليس لا ليس له محرض من ادينه في الماضي لا تقع بالنجاسه كما يحتمل تحتمل تحتمل كون هذه استبرع نجسة وتحتمل عدد نجسة إذا طبق الاعتبار والدليل لم يتعين الاستجابة معنا إذا تحمج النجاسه وعدم النجاسه ما فيش ملاجئ ما فيش ملاجئ يرجع في هذه النجسة أو غير نجسه ولذلك لحقوا لطبق عند الاصل فالاصل الطباط إذا ما دل الدليل على النجاسة الأصل التضار إذا ما دل الدليل على النجاسة دول الله تعالى هو الذي خلق لكم هافي الأرض جميعا عشان إيه لتنتفعوا به صحب صح؟ الله وهذه الآية جاءت في سياسة الحنان إن الله يقتل على المهمة قد فتخلق لكم هافي الأرض جميعا لتنتفعوا به فهذه الآية نصت في أن أشياء جباه على صفة أشياء والله عز وجل قال كل لاجد في ما أوفي إليه وصامات على طاعين يطعم إلا يؤمن ميتا أو دمت مسروحا أو لحم فنزل فينامه ليس والاستثناء معيار العلوم بما الذي تسميت محرما إذا كل ده كل ده كل ده لكن ضمن ايضا النصوص الطقره نهت عن, اللي اللي نهت. أكله؟ أكله صحيحاً صحيحاً. عن اكل كل دينه ده المحرم هو خلاص ولا نؤكل حتى يتبين لي حتى يتبين لي الذي صريح يدل على ذاته وقطر لكن غير صحيحه وورقه غير صحيحه لكنها غير صحيحه العبادات, <تصفيق> بعد العبادات او الصدقات لا يذكر بعدها فقط التي العبادات التحرير أو التوق والاصول في اذا الاصل تحريم التحريم والادباء التحريف التحريف ليه لان الله جل وعلا قال ام لهم شرعوا لهم من ما كل كلمة في عجازك يتعبر بها فدعاً للجاعة الذين يقولون ليه في العجازك فدعاً للجاعة فإذا قلت لك هذه الفدعات تقول لك مدهي عليك منها وهذا الخطط في سهد او في الجوال فالصورة تقول له ما على جوالك عين لان أصل في العجازات والتعليم يعني ماذا؟ فاذا شرع. اذا اظهر في هذه المساله الاظهر في نفس الوقت أن ان ليس ليست بنجسه الا ما دل الدليل الصريح على نجاسه شيء منها كالكلب والليس الزي والخنزير على في سيف فبعضهم قرأت باسمنا لا يرون الأجازة في الخلزين كالمالكين كالمالكين لا يرون الأجازة سوى للأحكم كالشنفعين حتى الخلزين حتى الخلزين طالعي أنت الآية ورد في الداخل في إيه؟ في الداخل فلا تتعاكم فبعضهم يقولون كالتعاكم بشركات كان بسيطة الجسد يرونه ناجس سلسل سألت كلام كثير. على كل حال الكلب والتنزيل دل الدليل الظاهر على نجاستهما سوى الكلب والتنزيل فلا نقطع من نجاسته الا ما دل الدليل الظاهر القارئ بالمعارض الصحيح على النجاسه وانما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم جلوس جلود الدمار والصماع للصفحات وغيئة فإن أنه لا يدل كذلك عن نجازت لا يدل عن النجازت ولكن لم يجرى الوقت عن كثير من السلام إلا أدو موسيكيو وكرش الأعاجم فهو يولف الكفر ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر الإمام يعني. يعني هو لازم معرفون عنه هو إيه معرفون عنه بمشكلة لا عليه كل عشان كده القانون ده ان الذي صح طب ليه ان الحمار نعم نعم الارض وزيت طبعاً الى الفليكس فده ايوه فالشعر اشتعل اصلا الشعر اصلا شاء الله الشعر له حياه منفصله ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض تضع لحم من الحي والمؤمن من الحي فهو كم يتجد فعلى واحد مثلاً جد على سلاح هو حيوة قطع زي قطع زيدا وطنة ثلاث ينفع يساعد لك لا تماماً يتهمينك مؤمن من الحي فهو كم يتجد تماماً والإسمائح أفضل على أن الشاعر الذي يخلى من الذميمه حال حياتها طالب هل اجتناه طال والحديث ده على انك اذا خصص قطع من لحم الذميمه حال حياتها هي نجس تفتعل الاكل في صوره زي في طريقه زي كده الشقاء شيء من الاسلام هي رحمه الله والشعر حياته كان حياه الذميمه فليكن فصلا عشان كذا الشاعر يخشف من يخشفه بالبعض هذه الكلمة العرب ولكن العرب ضعف من العرب يطلعه ويصب بلد يصب بلد الحمار لذلك العودة لذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا كانوا من عرق الحمر أو إدغاء أو بيخها أو ما يقف من أكفها فهوفف في ذلك لبن شرخ لبن الوصح النص بيقول ان هي نجس ان هي ايه مش عشان كده ابوالهم خليفاتهم ابوال الخمر نجس وراث الخمر يعني لو مثلا ذريه بها من وفيها خمر خلي بالك في فرق بين راث الخمر وبين في الذراء وبين ذول الخمر وذول النهات ورحمه الله de la iglesia igual a that yeah. yeah. صح كل شيء مباح ولا تحكم الا بنص نص نص دليل نبات او سُنّة نص يبقى أحنا هذا النص في كل الاحكام التي تقع علينا اي حاجة سوى العبادات فالاصل فيها الباحة يبقى عشان تحكم على شيء بالتحريم لابد ان يكون عندك تليل صحيح صحيح في البستان تفهمنا؟ لأصدق إذا نستطيع لأدن أن, أن الأصدق في الأواني الإبراحة فكل إناد يجوز لك ان تستعملك في الأكل والشرب وسائر للإستعمالات سائر استعمالات ثم دل الذئب على استثناء بعض المعاناة وهي الذل والسلطة والحب الواثق عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما خاص بالهدى والشرف على الوجه. المسألة هي في له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأثنوا في صحابها لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأثنوا في صحابها فإننا لكم أي غير المسلمين في الدنيا ولكم في الآخر هل تليل قصة على الأمر وشبك أن يفهم في ذلك سائر الاستعمالات؟ في استعمال قولاتي للعلماء قولوا بان سائر الاستعمال يدخل في الكتاب والشرح فمن سهل لا يوجد ان طع شيئا في كلام حتى اذا او خطا وان لم يكن لكلمه وشرح ان عين لا تستعمل هذه الهاء ان مصنفه الدار يحط في حاله اسمه ايه الاستعلاء اسمه ولكن الراجح وما عليه دليل جواز الاستعمال وتحريم الاكل والشرب فحين دليل نص على الاكل والشرب خاصته فلا يجوز ان يقيس ان تقيس يقع عليه للدليل اراد شيئا معينا ولو اراد في الله عليه وسلم استئرا لاستعماله هو افصح الناس لا وإلا ثابت سيدة ترسل أرأيتم أولوه الكلمة؟ أن أن في إنانه يغسل كم مطر؟ سبعة, سبعة صح احدهم رفضة رفضة. سبعة احدهم القرابة واحدون من القرابة حلقة الرواية سبعة واحدة سبعة هل هذا والذي سميح حاجه قلوه يعني سائل تبنى يعني الكالب أي عاط سبعه يُرسى السبعة دول سبعه الله ازداد الدول الأشكت الدول من ربيعه لشمع ورشة دولة يُرسى السبعة دعا ولا ساتة ساتة طب ولو قسمنا ساتر جسدين على الجسد بين كفيدة تخصص معاشر تخصصها خطط طب بماذا يتخذ خصة ولوك الكلب. ما كان يقول صلى الله عليه وسلم أن الكلب تشف خلاص أو قال إذا أصيب أحدهم بشيء من الكلب فليصل سبعة أحد إذا انتظر فين زيادهم فإذا في تخصص تذكروا قد ورد أيضا أن عمر رضي الله عنه أحد أعدائه الموقت أن عمر سلم رضي الله عنه كان عنده جلد, جلد من فضة كان عنده جلد حسن وصل من فضة به شعار النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا غرق النّير ذهب إليها فوضع ما وصفخت تلك الشعرات في الباب فيشمع بها المريض فيقرا باذن الله لبركه النبي صلى الله عليه وسلم وصفخ بارك الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كله للوحي ابن مريم المبارك صلى الله عليه وسلم رصد بدليه ان يستعمل جلجل استعمل استعمله والله أعفي شعره النبي صلى الله عليه وسلم عن سابق الاستعمالات عن عن الذي بشرط خاص والذي في هذه المساله وراجع الى مال سكني رفع الله تعالى ذكر المذهبية وراى الائمه المسألة الثانية فانما إن كان القبر يثاب في الحفر واستعمال لمن استطاع بدخول تحت قوم من القصر اما ان كانت إلى من فضه وهي شيرا فانه يجوز استعمال اليها في حديث انزل الله عنه قال ذكر قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قبر ما الشعب سلسله من فضة طيب الشرح وصلتنا الشقه هنا اقول حكم استعمال اليد المضطره بالذهب والفضه اليد لما انكسرت اذا تصل فهل يجوز تقوم بلحم بناها اذا بالضضر تقوم هنا بشقه يتمكثه من الذهب او الفضه لو يحمل الذهب او هل يجب لك استعمال هنا إذا اذا كانت القطعه من الذهب حل استعمال لله طالما لدخوله تحت عموم القص ايه هو لا تجوز تاكل فهل لا اذا لا تشرب هل يصفنا إذن نقول هذا إلى ذا؟ يصفنا هذا؟ طيب إذا الكس هذا تابع لما تابع وليس إيش؟ ما تقول؟ لأن الأكس في ذا إن هو ولذلك اختلف العلماء على الطوائف هذه ذن ده. يعني لو انك لحفت الهلاء لو أنك لحفت الهلاء صار الهلاء محطمة كله مشيش أما الفضة فلا هنا قال عشان قالوا حذاغ الفضة قال الكاثة طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتغل مكان الشعب مكان الكسر سلسلة من الفضة من ايه؟ من فضة وفي أول حديث قال إذا كانت الفضة من الذهب حاول استعمال الهداة مطلقا لدخوله تحت عموم نص الله هو تصل عندنا فضة بس ولا تعرف الفضة فضة وفضة في تحديد الذهب والفضة في لحم الهداة كما من التحريم وتجوز ليه على تركه الذهب نقول ان الذهب في استعمال الذهب لو الجمع جمع عليهما ما فرضش في استعمال فلماذا لا نقيس الذهب على كنزه في مساله الاستثاء او ال يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون في ايه الذهب والفضه ذهب والفضه ومع ذلك لا تستدل بعد ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم تركت مكان الشعب سلسله من الفضه فلتفرجت الفضه وطلعت الدافع في تحريم لماذا لا تقول كما اننا جمعنا في الذهب والفضه في تحريم فنقول ابن الله أن الله صنع في تجويز الترضي بالذلطة ويقاش عليه الذهب ولا سيئة وهذا الجزء قليل جيد وهو تابع وليس وهو مذبور وليس بتابع من فلذلك ليس له فظهر هذا هو الأرض والله اعلم يعني هو مذبور وليس تابع وأن الاصل عندنا للهل وأن هذا يسمى يشب تشجدها لان جزء خليج فلا يسمى هذا الاناء بانهاء ذهب فالارجح في هذه المساله والله اعلم انه اذا كسر الاناء ولحم بذهب او فضه في فيجب ان تستعمله أن كله حتى وان وضعت فمك على المكان الذي فيه استلسله اللحام او الفضه يجوز استعماله منذ فتره للتحديد بقول ثالث للتفصيل الاخر المصدق لكن لا شك ان الأرض في الذهب اشد من الأرض في لأن لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للرجال ان يزلط فيه الفرقه لكن لا يزل الذهب لا يوجد الذهب فلا شك مساله فيها اعظم في الاولى الترك الاولى الترك وليس معنى ذلك انه عمر من الحب المساله الثالثه ان في ايات الكفار الا اذا عرف الشخصها فانه لا يستدل الا فهم بها لحديث الفريقية الفريقية. يا رسول الله فراجعنا بلد الكاف ليس نجسنا خلاص إن من نجس أن لا يوصل إلى نجاسة فسية إلا نجاسة الاعتقاد إنما نجاسة الاعتقاد وينص الله الآية إلى نجاسة فسية وقد دلت على صرفها عن فسية إلى معنوية خلاص قلنا أن الكافر ليس نجسا فلو هذا الحشي فينا هل يصير لنا المتنجسا الجوار لا إلا, إلا اذا إذا كانت من الأولين يأكلون فيها نجسا كلحن الخزي كلحن الخزي ولذلك في حديث في فعلامة الحشي about uh -huh. than oh, that. عليه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أن كل إيهاب سواء كان من أكل اللحم أو من ضيب أكل اللحم يظهر من دينا. كل إيهاب سواء كان من أكل اللحم أو من ضيب أكل اللحم فإذا يظهر من دنا لعمق النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبعا أي ما اي مهما ان سعوا فالمعنى ان كل اهان يذره يصير انلام قاهرا سنه فيها خلاف طويل من العلماء وزعموا فيها الى اقوال سناني ولكن في الذي يدل عليه دليل ان اي امر يدر سانه يظهره ابتلاء ما لا تقوى اهل الظاهر ورجعوا الى امام الشوكه الله تعالى والعلماء في كلام طويل ومرقشان في ادله هذه المساله فمنهم يتصارع على ما يظهر او ما يكون ظاهرا في حال حياته قال إن الحديث لما ورد في شاة لبنية والشاة طيّة والشاة طيّة في حال حي حالتها وإنما تنجس في النوم وإنما تنجس في النوم فلما تنجس في النوم أصاب الجلد دمها وشحياه يعني طبعا الجلد يعني شح الشمس تنجلس لحظة بسبب الشح والذنب الذي يقول في الجلد حينما يصير وتنجلس طيب اذا دف فوزد هذا الشح و تلك الذنب يرجع إلى حال الأولين طار طيب غمر كلنا غمر كلنا لو طار او على طول انه نجس فإذا نجس من يعني في حال الناس وفي حالها نجز ولا نعلم الثكاء ولذلك ما كان نجزاً في اصل فإذا لا يطور وقتاً لذلك ولا لذلك أنا هو القوم الذي عليك خير من هذا العلم والذي رجعه ومصدف هذا الأمر أبداً لأن أزعنا في مسجدني أزدناع من نزع اصلا في هذه المساله انها مساله خلافيه والخلاف فيها قوي جدا وان كان اصلا والله اعلم فيها ان السباع ليست نجسة الا ما دل الدليل الصريح على النجاسة محاضره لا يزال من التحريم النجاسه الا ما دل الدليل على نجسه بعضها كالكلب والخنزير إذا توبوا يغفر لهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم ايما نبي الله فقتله أيومئذ من الله فقتله إذا هذى في هذه المساله سأل الله جل وعلا يتقبل لنا منكم صالح العمل فضي الشيخ